بسم الله الرحمن الرحيم أنفسنا من فاض كتاب الأنذل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وكم من قرية فَجَاءَهَا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا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 فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بِآيَاتِنَا يظلمون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 قال اخرج منها مذكوما مدشورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين وَسْوَسَ لَهُمَا الشيطان ليبدي لَهُمَا مَا مَغْوَرٌ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نهاكما رَبُّكُمَا عن هذه الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الحالدين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 وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا رَبَّنَا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا لم تغفر لنا وتعحننا لنكون من الخاطرين. قاله بق بعضكم لبعض عدو ولهم في الأرض مستتر ومتع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عنها أولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواه السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجهي المجرمين لهم جَهَنَّ مِنْهَا دُوَّ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 وَنَزَعْنَا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لِنَهْتَدِيَ لولا أَنْ هدانا الله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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بثيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه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 كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعدكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوش وزادكم في الخلق بسطة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 هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب أليم واذكروا إِذْ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنشتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعطروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 وإن كان طائفة منكم آمَنُوا بالذي أُرْسِلْتُ به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم ما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفواً وقالوا قد مسَّا بابا الضراو والسراء فأخذناهم ضغته وهم لا يشعرون.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 أفأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى ان يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم القاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين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 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصنبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم مننا إلا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 أو زينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض؟ فيا كيف تعملون؟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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه هُمْ هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم فِي في اليم بأنهم كذبوا وَكَانُوا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الشسنى على بني إسرائيل بما صبروا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 قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يصومونكم سوء العذاب يقبلون ابناءكم ويستحيون نساءكم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 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وَأَنَا أَوَّلُ المؤمنين قال يا موسى إِنِّي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يكلمهم وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمْ فَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَظْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْقَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بئت ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن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 ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نتختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجير يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطرق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 وقطعناه اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى باستفقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجفت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شرعا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كذلك نبلوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قالت أُمَّةٌ مِنْهُمْ لم تَعْضُونَ قَوْمًا الله هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ شديدا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عَسَوْا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يثومهم سوء العذاب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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يَأْخُذُونَ عرض هذا الْأَدْنَى ويقولون سيغفر لنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عرض مثله يأخذون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 وَإِذْنًا تَقْنَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا مَا أَتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 واتل عليهم نبأ الذي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه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 ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبطرون بها ولهم آذان لا يتمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الشسنا فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بصاحبهم مِنْ جِنَّةِ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَمْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِمِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ له. ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض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 قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السوء إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليتكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به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 وَإِن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أَمْ أَنْتُمْ صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يبصرون بها؟, بِهَا أَمْ لَهُمْ اذان يسمعون بها يَسْمَعُونَ بِهَا قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاتعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إِنَّمَا أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قرئ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وَأَنصِتُوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين